الله اكبر الحمدان من من من ali ali ala يا دليل السود الحين يا دليل السود الحين بالمختار ما ينوصف ايمانك تخلي راسي وطاف راس, راس من مجموع عدوانك يزلزل بالعدل ميدان ما ينطاف ميدانك كل من رايد يلاقيك تحرق اب نار بركانك يا عمنا بالمختار ما ينوصف ايمانك تخلي راسي الطخ راس من جموع ديوانك تزلزل بالعدل ميدان ما ينطاع في ميدانك وكل من رايد يلاقيك تحرقه بنار بركانك تحرقه بنار بركانك يبارك علي انتخر بي علي بي बारे علي, علي انتخر بي علي, علي هيبو مرجله وغيره يا مرجل وغيره يا, عفونا في يا عفونا من قطعه الق يا دليل سودي الحيل وانا يعرفونه يا دليل سودي الحيل وانا يعرفونه وچنا الموت من يفوت يدوس الجيش بجدامه كل شافك ما يشوف ملك الموت قدامه ملك الموت قدامه وچنا الموت من يفوت يدوس الجيش بجدامه كل شافكنا يشوف ملك الموت قدامنا ملك جا يا ولد يحسب فلصتي يامي كل فارس يوب مراسك بالله يصير نعامه بالله علي منا علي علي منه علي منا علي يا سناد من يصول ويا من يصول ويا وانا يعرفونا حمزه من يطبع القول ادهنار عيوننا <تصفيق> عم المرتضى الكرار يا الله ينادونا من يطبع القول ادهنار عيوننا <تصفيق> عم المرتضى الكرار الحي الأسود الحين وانه يعرفونه زياد الأسود الحين وانه يعرفونه بدر واخذ شهبنا ويشهد الاثار البيض كل زلمتي شارس يا فداه وما طبيد حمزه مو حكي وين شايل بالشجاع وصاف من البار تأييده بدر وحقت شهاد لا وي شهادنا ترى اليد كل الزلم تشارك سيفه لا ومضيده الحمزه مو حكي ينقال بالافعال تخليده شايل بشجاعه وصاد من البارده ايده من البارده ايده قتيل علي علي وليبي علي كاي علي, علي وليبين مثل المرتضى كران يا عفونا ومدني المرتضى كران يا عفونا الحمزه من يقطع الجول ادح نار عيونا <تصفيق> عم المرتضى كران يا الله ينادونا الحمزه من يقطع الجول ادح نار بعيونا عم المرتضى كران عادي الرسود الحين وانا يعرفونا زيادي الرسود الحين وانا يعرفونا الكرار لو على العدوان علمنا وعلى اليسرى تشوفوا الناس الفرسان تشوفوا الناس جدد الفرسان الحمزه وحيدر الكرار لو على العدوان على اليمين وعلى اليسار تشوف مدد الفرسان يشوف مدد الفرسان سقول طاروقهم وجيوش العدا قربان العم وابن خوه اليوم صبغه وبد يملي صبره ابو زيد مالميدان حمزه يصيح علي, علي علي يصيح علي حمزه يصيح علي علي يصيح الحمزه ويا عالم من يصور يا عفونا الحمزه ويا عالم من يصور يا عفونا حمزه من يطبع القول اداحنا ريونا ابن المرتضى الكار طبق على على